اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا آمنا تلك ايات الكتاب وقران نبي ربما يوجه الذين كفروا وكانوا مسلمين ذرهم ي وَيَسْمَتُعُ وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا لَكِنَّ مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ نَّعْلَمُ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 كَيْفَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُفَرِّينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعٍ أَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ لَرَنْسُونَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَنْسْلُكُهُمْ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَانَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَرْجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَاهِرٍ نَاظِرٍ وَحَافِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِيَابٌ أَبْيَضٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأنبتنا, وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ لِشَيْءٍ نَعُوذُ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ وَمَا ننزله الوَمُّ وَأَرْسَلْنَا يَا حَلَوَاقِ حَفَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَنْ يَدْعُونَنَّ مُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ مِّنَ ابليس ابا ان يكون مع الساجدين وقال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ نسن 12. قال فاخرج منها فإنك رجين 13. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 14. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 15. قال فإنك من الموت وارين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لا زينا لهم في الارض ولا اخوياهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين واين نجفن لما موعدهم اجمعين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 لَهُمْ سِدْرَتَانِ عَطَافٌ أَبْوَابُ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْصُورٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ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 وان ان عذابي هو العذاب الالم نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم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 الْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا مَشَّرْنَا كَمِ الْحَقِّ فَرَأَيْتَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَتَهُ قَدْ لَمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكْرُمٌ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 ها اولئك قطوع نصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولئك ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِينَ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِخِينَ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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ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 وَمَنَ خَلَقَ لِلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَنظَمَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 اَنَّ النَّذِيرَ النَّبِيّنَ كَمَا أَنزَلنا عَلَى الْمُقْتَسِمينَ الَّذينَ جَعَلنا الْقُرآنَ عَظيما فْوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعينَ 119. فاصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين 110. إنا كفيناك المستهزئين 111. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ يَضِيقُ الصَّدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ